إن إخوان القردة والخنازير حربهم مع الله قبل أن يكون حربهم معكم ألم يقطف الأرض المقدسة ألم يقطف المكان الذي صلى وأسرى منه النبي وعرج إلى السماوات العلا أليست حرمة القد والأقصى كحرمة بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومسجده عندما لم يأذن الله لنبي أن يتقدم إماما إلا خاتم النبيين وإمام المرسلين فحرضهم أصلا مع الله ولكن الله سبحانه يمهل ولا يهمل وانتظروا من الله الجولة الأخيرة التي قال عنها في قرآنه العظيم فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجهكم وليدخل المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا أيها الأحبة الكرام إني والله أحبكم في الله وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل شهداء غزه وجرحاهم واسال الله ان يجعل ذلك في رصيد هذه الامه الموت لحن المسلمون يا يا في بالسيوف في والدنا حن نشيد الموت لحن المسلمون يا يا بودو بالسيوف في والدنا حن نشيد حفظنا نفس